بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردد القرآن ترتيلا سيدي رب القاسم يا رسول الله كل قلوبي إلى الحبيب تميل ومعيب هذا شاهد يمزالكم ودليل أما تليل إذا ذكرت محمدا صارت جموع العاشقين تسيل محمد بالعلم والأخلاق مكففا إن الإله على الأخلاق رباه محمد خير من تعلم وعلم محمد خير من تحدث وتكلم هو النبي الذي غابت سيارته هو النبي الذي ترجى شفاعته شرف له واجر فيه عظيما يا أيها الرجل أيها الشفاعة صد وعليه وسلم وتسليم خاطر إيمان والإسلام مع نفس الختار آيات سليم اتدو علينا قال يا راضي عن الاسلام وقال للذات يرون القار الشيخ طه النعماني لقد طه له كل الخير ولنا ولكم شنون واقعی <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم من جنوا ترى بكرن داغه ونا النار والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أستطف كلا والطمري والليل في رلدل تشري من شا منكم اي تقدما او وق کلونا یی پتا جان سابتا رحیلنا فما تومعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن الذكرات معرضين كأن Allah, Allah. که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 سبيع اسم ربك بي الذي خلف الزوال والذين فانوا طاتا والذين اخرج الرجال سَنُطِيرُ بِكَ شَاءَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وَلُوَيَسْتَنِي لِسْحَابَ تَتَكِرِ أشخى الذي كاوازا كارس مرحب بي تصلينا بارك ايهو بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وغا والقمر, والقمر إذا تلا وان إذا جل الله وَلَيْسَ وَشَأَنَّ وَالْسَّمَاءَ وَمَا بَنَىَ الْأَرْضَ وَمَا طَحَّنَ وَنَفْسٌ سوال فهل ما No, no, no. قَدَا قَدَعَ مَنْ زَنْزَنْدَا وَقَدَا قَدَعَ مَنْ دن دن دن <تصفيق> که زبرا برمو لا لا نغمر الصلو منالنا In the name of Allah, la. وقو